Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Sad Kitabun unzila ilayka fala yanqu fi sadrik harajun minhu litunziru bihi wa dhikralil mu'minin ربكم وَلَا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ ثنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصصن عليك بعلم وما كنا ظالمين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون وَلا قَد مَكََّكُمْ فيِي الأررضِ وَجَعلناَا لَكُم فِييامش قَليلََّ تُْشكُرُون وَلا قَد خَلَقُناكُمْ ثمَُّ صَوورونَاكُمْ ثَُّ قُلْنا لِمَل إِكَة سجدُ ل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 تَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي لَا يُؤْمِنُ بَعَثٌ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَوْعَيْتَ نِلْتَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَاتِيَنَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ لَاتِيَنَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خُرُوجٌ اَمْذُؤُ مِمَّدْحُورَا لَمَن تَبِعَ كَرَّهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا دَامِسٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ وَيَا دَامِسٌ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حيث شئتما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 119. أو تكونا من الخالدين 110. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 111. فدلاهما بغرور 112. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وإِن لَّمْ تَرْفُقُوا لَنَسْفَعًا مِّنَ النَّاصِيَةِ قَالُوا بُعْدًا لِّعِبَادِ رَبِّنَا إِنَّهُمْ كَانُوا عَنْ ذَلِكَ غَافِلِينَ قَالَا بِطُوبَى لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَابِدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَال فِيهَا تَحْيَوْنَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 يَكُونُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنْذُرُ عَنْهُمَا مَا رَبَّسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ وَاقْبِلُوهُ مِنْ حيث لا تَعْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ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 117. <تصفيق> يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 118. قل من حروم زينة الله التي أخرج لعبادكم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 وَالْإِثْمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ قَدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مُسْلِمٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عنها أولا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 انركن فيا جميعا قال صخرهم لهؤلاء وربنا ربنا هؤلاء اظلونا فاتم عذابا ضعف منا قال لكل ضعف ولا سيبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى ينجلج الجمر في سم الخياط وَكَذٰلِكَ كَانَ جَزَا الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذٰلِكَ كَانَ جَزَا الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أصحاب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 رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم قالوا نعم فأذنوا أذنوا بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدرون أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا كَمَرٌ هَؤُلاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخَلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابِ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم 119. قد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 110. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل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 بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرع وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا فقالوا سقناه لبلد ميت ف 117. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 118. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم فقل يا قوم اعبدوا الله وما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملاء من قومه انا لا في ضلال مبين قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالًا وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَانْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَا عَجِبْتُمْ 124. وعلى رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 125. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا 124. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 125. قال الملؤ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الله لعلكم تفلحون قال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباتكم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 119. تتخذون من سهولها قصورا 110. وتنحتون الجبال بيوتا 111. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 112. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أوسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتوا به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى وقال يا قول 119. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصفين 110. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من كُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ الْقَوْمِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُخْرِجُونَ سُنَّةٌ طَهَارُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَنَّهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَنَّهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجرمين وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۖ قَالُوا يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ مَالًا لَّنْ نَّقْتُلَهُ وَلَا نُؤْذِيهِ ۖ قَالُوا يَا قَوْمَنَا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تنعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به من امن عوجا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 سَيَارَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ عَلَى الذِّرَاءِ وَالسَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء وصبناه وَنَطَبَعُ على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ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 إلى فرعون وملئ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَقَالَ موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا قَادِ جِئْتُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عصَا فَإِذَا هِيَ ثعبان مبين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 وإنكم لمن المقربين قالوا يا نوسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم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 119. وألقي السحرة ساجدين 110. قالوا آمنا برب العالمين 111. رب موسى وهارون 112. قال فذعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن 119. وذكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 110. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا نُنَكِّمُ مِنَّْا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا افْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر نوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى سَالِ قَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلُ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جئتنا قَالَ سَأَرَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَسْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَقَالُوا مهما تأتنا به مَن هَٰذَا الَّذِي يَسْحَرُنَا إِنْ هُوَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۗ وَلَقَدْ رَأَوْا أَكْبَرَ مِنْهُمْ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ نُرْجِزُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْفِرْعَوْنِ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى يَعْبُدُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَل لَّنَا إِلَٰهًا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 وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ نِقَاطُ رَبِّ فَتَمَّتْ نِقَاطُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ يَا هَارُونَ اخْلُفْنِي في قومي O la ta berza, villa, mūfsidin. O la mano, man قَالَ وَمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا فَأَقَاهُ قَالَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ جِئْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لكل شيء فخذها بحوة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 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها ظافلين والذين كذبوا بآياتنا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 عن الالواح واخذ براس اخي جره الي قال ابن امنا ان القوم استضافوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سنالهم وضضوا من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا ذِهَال وَفُورٌ رَحِيم ولَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَةٌ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمًا 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فلما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 Jūs ei sudė, važėjais nus. Jūs ei sudė, p horsesų. V Sho, žirdas dai, jaai savas ir. A vertikė, يصيب به من ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين اتقون ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين اتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فِي الدورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبار ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسفاقا أمما وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اسْتَسْقِ قَوْمَكَ وَاذْكُرْ لَهُم مَكَانَ إِدْرِيسَ وَأَفِضْ لَهُمْ مِنْ مَاءِ الْجِبَالِ رَزْقًا ۖ وَقَدْ عَلِمَ مُوسَىٰ مَا مَكَنَّا فِي الْأَرْضِ مِن سَكَنٍ وَمَأْوَىٰ إِن بَاتَ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ هذه اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لكم خطير. سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا ويرا الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر 129. وإذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون 120. وإذ قالت أمة منهم لم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 فلما عتوا عما نو عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع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 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُوا بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ظافلين أو تقولوا انما اشركا بالانا من قبل وكننا ذرية من بعدهم افتن لكم بما فعل المبطلون وكذان كن فصل الايات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 إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوا وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْفَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُلُ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا أَوَلَمْ هُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ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 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وَأَنَّ رَسُولَكَ لَكُمْ آيَةٌ فَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكُمْ فَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِذَلِكُمْ وَأَنَّكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْحَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ فِي الْقُبُورِ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تستيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله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 شيء لطوم يمنون هو الذي من نفس واحده وجعل منها زوجا ليسكن اليها فلما توشى حملت فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فيستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أُلِدْوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَوْ نُفِسُوا لَمْ يُنْصَرُوا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَى هُمْ يَنْظُرُونَ إليك وهم لا وَهُمْ هُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم وبنصروا وإخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقصرون وإذا لم تأتيه بأيه قالوا لولجت بيتا قل إنما يَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ ورحمة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنصتوا وأنصتوا لعلكم وَذْكُر وََبَّكَ فِي نَنفسْسكَ تَضَر وَخِيفًا وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَول بِالغُدُ وَل صَال وَلا تَكُم مِنَ اللَّافِلين إِ الينَ ع دَ رَبِّكَ لاَا يَسْتَكْ بِونَ عبادَة Quan wayusan bi